اصنع الفلك بأعيننا ورحلنا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور كل زوجين اثنين واسدق فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق we need that the